بسم الله الرحمن الرحيم هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا, تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام மில من ضريع لا تَسْمِنُ وَلا يُغْنِي مَنْجُوعُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى النِّبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ இல நமுதிகை பதக்க முதக்கிம்பிமுசோ புர் இல்ல பைவாதி இன்ன இலை நகும்